كنا قد وقفنا عند منزلة الذوق وكنا ذكرنا أن الهروية رحمه الله قد صدر المنزلة بقوله جل وعلا هذا ذكر وابن القيم يرى أن الاستشهاد بعيد ولكنه يقول ربما أن الشراب هو مقدمة الذوق الحسي والتذكر مقدمة الذوق المعنوي بمعنى الإنسان لا يمكن أن يتذوق الشيء قبل أن يقربه وكذلك الذكر مقدمة المعرفة أو التذكر مقدمة المعرفة لأن التذكر يفضي إلى التبصر قال جل وعلا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون فإن التذكر يفضي إلى التبصر والتبصر يدخل العبد إلى مقامات الإحسان والإيمان فيصير بذلك متذوقا للحقائق والمعاني الرفيعة وهذا من لطيف توجيه ابن القيم رحمه الله تعالى وكنا قد ناقشنا أن الهروية يرى أن الذوق أبقى من الوجد وأجلى من البرق وابن القيم سلم بأن الذوق اجلى من البرق البرق قلنا مقام مقامات اياك نعبد واياك نستعين التي ذكرها الهروي ويعني بذلك ما يلوح للسالك من أحوال وهي غير ثابتة يعني أنت في طريق سيرك إلى الله تتقلب في مقامات عديدة وتمر بك أحيانا مقامات فيها قوة إيمان وفيها علو في اليقين والمعرفة وتتذوق هذه المعاني هذا برق الزوق أثبت البرق خاطف ولكن الزوق غير خاطف لكن ابن القيم ولكن ابن القيم نازع الهرويه في أيهما أبقى الوجد أم الزوق الهروي يقول الزوق أبقى الزوق شنو؟ أبقى من شنو؟ من الوجد آه. واستدل على ذلك بأدلة لو تذكرونها يعني يقول الزوق أعلى لكن ابن القيم يرى أن الوجد أعلى فقد تذوق ولا تجد قد تذوق الشيء ولا تجد طعمه لعلة قائمة وضربنا لذلك مثلا قلنا الذي عنده ملاريا يتذوق لكنه لا يستطيع أن يعطيك حقيقة ولا يتمتع لذلك وابن القيم يرى أن الوجد الذي بمعنى الوجود والوجدان هو أثبت وارسخ من مقام الذوق يعني ابن القيم رحمه الله يرى أن شنو ابن القيم يرى أن الوجد أعلى مقاما من من الذوق يقول الهروي رحمه الله هو على ثلاث درجات ذوق التصديق طعم العده العده من الوعد وكانه يقول خلاص ذلك من ذاق طعم الوعد الوعد هو ما وعد الله به المتقين من الثواب الجزيل والوعيد ما خوف الله به المخالفين من الوعيد الشديد لذلك المؤمن بين وعد ووعيد الوعد يختلف عن الوعيد فهو يتحدث عن الوعد الوعد هنا ما يتعلق بالجنة والمقامات وكذا هنا يقول ابن القيم كلام لطيف جدا يقول ذوق التصديق طعم العدة يعني من ذاق طعم وعد الله وباشر وعد الله قلبه يعني بقى اقرى الجنة معنا جنة متأكد انه في جنة ونعيم نعيم فواكه فواكه حورعين حورعين الكلام اللي بيقوا مغفرة مغفرة رحمة رحمة كل هذا وعد يخالط قلبه بتصديق جازم عندها قال فلا يعقله ظن فلا يعقله ظن الظن مجرد الشك ولكنه قد يكون أرجح من الشك يعني الظن أرجح من شنو من الشك الفرق بين الظن والشك شنو الشك عدم تغليب لكن الظن فيه تغليب بالرغم إن هو غلب شيء لكن هذا هذا الظن لا يعقله أي لا يمنعه لأنه قلنا التعقيل هو المنع ويقال عقل الدابة أو الناقة إذا ربطها ويقال للعقل عقل أنه يمنع صاحبه من الوقوع في القبائح ده عقل وكذلك الذين يقومون بأمر الدية نسميه بشنه؟ بالعاقلة لأنهم يمنعون بهذه الدية والدية عاقلة أيضا يمنعون بهذه الدية من الاعتداء على الجاني بعد أن يدفع الدية هي عقلته ومنعته من أن يعتدى عليه الزوال التالي بعد ما يدفع الدية يكتلوا ما بيفتلو فهذه هي العاقله يعقله ظن ما بيحبس ظن ظن عن ماذا عن السير إلى الله جل وعلا فلا يحبسه ظن ابن القيم رحمه الله تعالى يرى شيء عجيب يرى أن الإيمان لا يكون إيمانا قاطعا إلا إذا كان صاحبه بغير تردد ولا شك في هذا الإيمان لذلك له قاعدة هنا يقول ثوب العارية لا يجمل صاحبه هذه قاعدة سلوكية عند, عند ابن القيم رحمه الله ثوب العارية لا يجمل صاحبه ثوب العارية الحجر ما حقتك المسلفة ما بتجملك ما بتجملك لكن لو انت قمت استلفت لك من زوج اللابية سمحة او بيتلوك رفدت فعلا بتكون قدام الناس قيافة لكن في حقتك ولا ما حقتك كما حقتك ما بتعمل لك حاجة ولذلك يا رب القيم أن الأعمال الصالحة إذا لم تكن لله خالصة لا تجمل صاحبها زي ثوب العارية إذا تعمل عمل صالح ما تسلف أعمل عمل لله وهنا يستشهد ابن القيم ببيت شعر ثوب الرياء يشف عما تحته فإذا استملت به فإنك عاري يعني ثوب الرياء لو رأيت انت ما عملت, ما عملت حاجة ربنا ادرك شفك شوف اي زول برائي اسمع القاعدة مني اي زول بيعمل عمل رياء في يوم من الايام الله بيفضحه بالمناسبة حتى نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اعلام الموقعين مقوله لطيفة جدا رحمه الله يقول قبض على رجل في زنا قبض على رجل في زنا وكان متزوجة افتضح امره الزول ده يعني ما في ناس بيزنه لكن ربنا ستيل ما يكشفون، دا قلت قبضوا وطلعوا من البيت اللي قوا فيه عريان مع المرة والشارع كله شاف والحله كله شاف فقال علي رضي الله عنه اقسم بالله انها ليست المرة الاولى قال انا احلف انه دي ما الزني الاولى جابوا الزوز سألوا بعد ما لبسه يا اخواننا ما ناس بيزنه لكن لكن ما بتكشفه علي قال لون ده ما أول مرة فجاء اعترف كده كيف عرفته؟ قال ما كان الله ليهتك ستره لعبده لأول مرة ربنا من كرمه ما بيفضحك من أول مرة بيديك مهلة المهلة دي بتغري بعض الناس بالتمادي نسي أن الله ستره لكن ما بيسترق طوالي شو الكلام ده كيف حتى كثير من الناس ما الذي يجرئه على المعصية يجرئه على المعصية ستر الله عليه لا حول ولا قوة إلا بالله خير؟ يجرئه على المعصية ستر الله عليه يجرئه على المعصية شنو ستر الله عليه أعمل حسابك لأن ربنا يمهل ولكن لا يهمل فبالتالي شوف الكلام ذا كيف ثوب الرئي شوفه عما تحته فإن استملت به فإنك عاري يا السلام يا ابن القيم ثوب العارية لا يجمل صاحبه لا حسا ولا معنا يعني الثوب المعنوي الحسي لما تشيل من زوج جلابيه عديل راس عديل وشال وعصايا تقول عندي مشوار عندنا عقد مهم تسلف العصايا والعمة والجلابية والشال الناس يشوفوك يقولوا خلاص ده حاجة كبيرة لكن في النهاية بتمشي تقلع كده انت ما عندك معنى وكذلك الثوب المعنوي من أراد أن يستعير ثوباً معنوياً من الأعمال والأخلاق إذا لم يكن أصيلاً في طبعه وجزء من تكوينه فإنه سرعان ما يفتضح نسأل الله السلامة والعافية طيب في هذه الدوسئية يقول العلامة ابن القيم بقول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ما بيرفع الإيمان القاطع إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا يا السلام ده إيمان, إيمان قاطع أصله شفت أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الصحابة ما بيتلحق إيمان يا أخو بكر ده رضي الله عنه حيرت ناس من يوم ما امن ثاني لك لك ولا زعزع مرة إنت عارف مشكلتنا إيماننا شنو إيماننا بيتقلب ده مشكلتنا مرة مؤمنين مرة شاكين تجينا أي حاجة زعزعنا شفت كيف لو واحد سأله ساكد يشككوا ده ما إيمان ثم لم ثم لم يرتابوا هذا ليس بإيمان جازم وليس بيقين قاطع يا سلام، أو بك بدا من شنو إن كان قال فقد صدق ما وقف التاني ذي في أي حاجة آخرة لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ بعض الصحابة يؤثر هذا فيه وقف وتكلم كلمة كان لها الأثر البليغ جاءت حروب الردة فقاتل وخالف الناس أنفذ جيش أسامة والله غيرت وبقر الصديق ده يا أخي ده شيء عجيب علي ابن الحسين ابن علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه سئل عن أبي بكر وعمر بعض الناس يعتقد أن أئمة آل البيت الاطهار رضي الله تعالى عنهم أن لهم عندهم مشكلة مع الصحابة وهذا افتراض الرافضة المزعوم المريض لكن كانوا يجلونهم هو في المدينة علي بن الحسين في المدينة قام واحد يسأله في المسجد النبوي قال له كيف ما تقول في أبي بكر وعمر فأشار إلى قبرهما قال منزلتهما منه صلى الله عليه وسلم في حياته منزلته ما منه في مماته فاهم ولا ما فاهم قالوا نحسه جنبه ولا ما جنبه في في الدنيا كانوا جنبه وفي الاخره جنبه تاني في فرغتان في, في الدنيا كانوا جنبه والآن في الاخره شنو راقدين جنبه ربنا رقدوا جنبه ما بروا رقدوا الناس ربنا اصطفى واختار لنبيه لعظم وشرف مكانه نبيه صلى الله عليه وسلم اختار أن يلازموه في الحياة وأن يلازموه في الممات ومن اليقين جاء رجل من البادية يخبر النبي سلم أن ذئبا تكلم أو أن بقرة تكلمت وشهدت أن محمد رسول الله قام والرجل يتكلم والصحابة حضرين الرسول قال لهم شنو وأنا ومن بذلك وأبو بكر وعمر وما كانوا حضرين غيابيا قال لهم دي المؤمنين معي الكلام ده بقروا غيابيا إحنا إيماننا إيمان بتاعزعزع يتعرف الزول الزول كان دق قروج كتير ممكن يغير رايه والله ما قروج كثيرة والله في ناس مئة الف تخلي غير رايه قروج بس لك تخلي تغير رايك يعني حس الزول كان جابوا عذبوا وخطفوا النار ودقوا عشان يتراجع. تقول يا زول هاي أنا على للشغلة في أنا نبي بلاية شدي في راسي يا زول هاي داريه شديده تخلي الموضوع يقول له خلينا آهام والله كان بجد. بجت وان اليقين يأخذ إيمان إيمان إيمان راسخ ثم لم يرتابوا حيوان تكلم الصحابة حاضرين رضي الله قال أنا أؤمن بذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو انا أشهد بذلك قال أؤمنه هو بكر وعمر وين كانوا ما كانوا قاعدين غيابيا متأكد إنهم بيؤمنوا يأخذ الناس عندهم درجة رضي الله عنهم وجمعنا الله وإياكم بهم إذا هنا يقول ابن القيم إخواننا نحن ما زلنا في الدرجة الأولى ذوق التصديق طعم العدة من الوعد ذوق طعم العدة العدة يعني شنو الوعد ذوق طعم شنو الوعد لا يعقله ظن لا يحبسه ظن ما, ما في شيء يمنعه ويعقله ويحبسه من صدق السير الى الله جل وعلا يا سلام طيب هنا يقول ابن القيم شيء عجيب قاعدة والله هذه القاعدة ركزوا من أجمل ما في مدارج السالكين من القواعد الجامعة في السير إلى الله وعندني بالمناسبة الثلاث مجلدات في مدارج السالكين أريد أن أتابعها حتى أخرج منها القواعد ما أنت في في كلام كثير وفي كلام قاعدة من القواعد المرة علينا ثوب العاريتنا لا يجمر صاحبه هذه قاعدة برضو ألم من كلها في كتاب اسميه قواعد السير الى الله من مدارج السالكين فمن هذه القاعدة الثانية قبل القاعدة اديك مقدمة عنها يقول ابن القيم الوجد الوجد معناه أن تجد طعم الإيمان ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الإيمان وأعظم الوجد أن تجد الله فوجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيما يجد الله أهم حاجة تجد الله انا وجدناه صاغرا نعم العبد إنه أواب فالوجد الثبات، فهنا يقول الذوق والوجد من الأمور الباطنة والعمل هو المصدق لهما بما أشياء أنا حس عارفك عندك وجد ولا ذوق كيف اعرفك كيف ما بعرفك لكن لو قمت صليت وعملت عمار صالحة أعلم أن الذي حركك نحو الخير ونحو المطالب العزيزه ونحو البر والإحسان إنما هو ما قام في نفسك من عمل كده قال الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل فلابد أن يقوم دليل التصديق من العمل على ما في باطنك من المقامات التي نتحدث عنها كذوق وكوجد وك وك وكإخبات ورغبة وخوف هذه وخشية وإنابة هذه قام جاب, جاب قاعدة قال الأعمال ثمرات العلوم والعقائد يا سلام كلام عجيب قاعدة بعد ثاني في قاعدة برضو الأعمال ثمرات العلوم والعقائد هذا كلام صحيح 100% أي زول بيعمل عمل؟ لم يعمل عمل إلا لأن هذا العمل يقف خلفه مفهوم، سواء كان هذا المفهوم صحيح أو أو خطأ، حق أو باطل. بمعنى، لو فيزول قال أنا ملحد، تخير اعماله حتكون كيف؟ هذه عقيدة أعماله حتكون كيف؟ أعماله حتكون منحرفة، غير مستقيمة، لأنه ما في شيء يمنعه. طيب لو فيزول قال أنا مؤمن بالله واليوم الآخر، أنت عمله كيف؟ سيخشى كل شيء. يكون عليه يوم القيامة وبالا لأنه يؤمن بالقيامة لذلك قال تعالى عن المطففين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس وربي العالمين فمن اعتقد بيوم القيامة استقام حتى في الكيل والميزان لأنه يخشى يوم القيامة أن يساءل إذن الأعمال ثمرات العلوم والعقائد والمعارف صحيح لذلك مر علينا في مقامات السلوك منذ قبل يقول الأعمال رشح المعارف الأعمال رشح شنو المعارف يعني الزول بيعمل ما يعتقد وما في دواخله ولو حاول أن يخفي ولو نشاء فلا فلتعرفنهم في لحن القول والله يعلم شوف الكلام ذا كيف فبالتالي هذه قاعدة مهمة ثم قال ابن القيم اليقين يثمر الجهاد صحيح في زول بيمشي يموت لو ما عنده يقين اليقين يثمر الجهاد وسائر مقامات الاحسان والشد يثمر الاعمال يثمر الأعمال المناسبه له وفعلا كان ابو الطيب يقول اذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه واصبح في ليل من الشك مظلم وعاد محبيه بقول عدوه وصدق ما يعتاده من توهم فعلا قال الهروي فلا يعقله ظن ولا يقطعه أمل ولا يقطعه شنو أمل يا السلام ده كلام كلام مهم جدا طيب قاعدة قاعدة عند النقيم لا يقطعه شنو أمل لكن قبل القاعدة ذار الدك مقدمة عنا يا ربنا القيم أن الهروي لم يقل لا يكون له أمل ما قال لا يكون له أمل قال لا يقطعه شنوف أمل لأن الأمل مهم نحن لا نريد مسلما بغير أمل وإلا كيف سيعمر الكون ألم يقول جل وعلا ولا تنسى نصيبك من الدنيا كون الزول يقول أنا دار الله عمارة دور واحد بس لكن ناصيه عشان الدكاكين الثلاثة افتحها أجرة واربد قف بس شيدا كعب ولا كويس ما هو عمل يعني يا خذول ما يعمل يعني ولا كيف <تصفيق> كويس أو يقول أعمل لي مشروع بتاع الدواجن الدواجن كويس الله دي بس أبعد من البقر والضأن لكن الدواجن والله إخوانا حكمة الله أيام أنفروز الطيور دي بالله الناس أبو الدجاج ده وده يعني المساكين والله فينا المساكين قالوا نحن الدجاج أجده شبعنا فوق شبع بنيل والنهار نأكل قال إن شاء الله يجينا نزلنا ولا جينا وما عندنا مشكلة خذلنا نشبع في الرياج دا كويس؟ أبو اللحمه دي مرة واحدة حس قالوا الحمى النسفية والضان والبقر والغ... وال... واللبن والله الناس أول حاجة لابن البدرة كان راقب جنب الدكاكين والله ماليه كم في يوم واحد يا اخي ذات الناس والله عندها وهم شديد خلاص كويس؟ فبالتالي الأمل مطلوب لكن ابن القيم قال لا يعوقه امل مش قال ما يكون عنده أمل يكون الأمل موجود ولكن شنو لا يعوقك القاعدة قال ابن القيم الأمل والطمع يقطعان طريق القلب في سيره إلى مطلوبه يا السلام كلام جميل الأمل والطمع يقطعان طريق القلب في سيره إلى مطلوبه مين المئة الكلام ده نعيد تاني الأمل والطمع يقطعان طريق القلب في سيره الى مطلوبه اي حاج اي مطلوب انت تطلبوه سواء كان مطلوب عالي او مطلوب شنو ضعيف طيب هنا الامل كل ما سوى الله امل كل كل ما سوى الله شنو امل طيب ذا كلام مهم جدا ابن القيم قال شنو المؤمن يؤمل لاجل الله ولا يؤمل مع الله المؤمن يؤمل لمن لأجل الامل كل مرتبط بمن بالله لا يؤمل مع الله يقول الله وانت ما في كلام جيد تامل في الله بره هو المؤمل فيه سبحانه جل وعلا طيب قام سال سؤال اعتبره سؤال مهم جدا قال ابن القيم فما الذي يقطع به العبد الامل في غير الله أنت داير أنا داير أقطع املي في الخلق وأملي في الدنيا وأملي في المادة داير أخلي أملي في منه ما من الذي يفعل هذا قال ابن القيم قوة رغبتك في المطلب الأعلى وكذلك بمعرفتك بخصة ما تؤمل دونه يا سلام أديك كلام عجيب قال لتعلم أن الدنيا من أولها إلى آخرها كطيف خيال كطيف شنو؟ يا أخواننا المقطع ده ركزوا معي فيه والله يا أخواننا القيم أبدع فيه وابداع عجيب وفيه كلام راقي راقي جدا ركز معي قال الدنيا في حقيقتها كخيال طيف أو سحابة صيف وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كظلك إن رقدته للدنيا وغايتها إذا فكرت فيها كطيفك أو كفيئك أو كظلك إن تطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمته تأكل وتتملي تدخلوك في الواطة اكلك كل من الواطة تشير حقها طوالي يفتشوك بعد سنتين ثلاثة يلقوك بقيت عظم بعد كم سنة يلقوك عظم ذاته ما فيه تراب بس ولا تقل الصوا فيه امتهال وفكر كم صبي قد دفنته ما تقول أنا صبي ولسه قدامي شوف كم صبي انت دفنته ولا تقول الصبا فيه امتهال وفكر كم صبي قد دفنت بدأ يحدث عن الدنيا كأنها, شنو؟ كأنها طيف زائل جاب كلام عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب استظل تحت ظل شجره ثم راح وتركها شبه النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وشبه بقاء المؤمن فيها كمن سافر ونزل تحت ظل شجرة وهو مسافر ألم يقل كن في الدنيا كأنك غريب أو عابرة سبيل دي حقيقه الدنيا الناس ما عارفين كأنه بالناسبة الناس ما عارفين حقيقه الدنيا وأنا كذلك انه ما عارفين حقيقة الدنيا كيف أوريك الناس آخر حاجة بيعملوا حقة الآخرة حسة أجزوا عنده دولاب بتاع هدوم ولا ما عنده أه؟ مليان شنو هدوم الما عنده دولاب عنده شنو شنطة خذت فيها هدوم فيها كفن في كفن أه؟ الا من رحم الله الشده ما, ما ما ما في موت ولا تجهز حتى الدنيا كلها والاخره ما في اوريك الكلام ده كيف طيب اي منطقه عملها خطة خطه العمارات والميادين انادي شنو المغابر وين كم حله ما في مغابر لأنه بيتخيل انه دي اخر حاجه أول حاجة لما نيجي المهندسين يخططوا الحله يقول لك المركز الصحي والمدارس أهم شيء المدارس والموية والكهرباء والساحات والميادين المغابر وين ما تطلع المغابر أهم حاجة لكن دي آخر حاجة أنا آخر حاجة افكر فيها المغابر واحد قال لي يعني أنا كنت مغترب وبعدين جيشها للشنط وبعدين أبوي رايك كبير قال لي جيت معي كفر قال لي ودك كد لا تكتني ده ابو لا تكتني قال له وترتاح مني انا عامل لك وجع وش ولا شنو قال له يابا يا خموس من الحياة ما معروفه ده قال له ولا ذاته قال لي ابو شاكني قال لي جيت معي كفر شاكني قال قلت لك دي كفنوني انا فيه يا خمك نموت هنا نموت ده الناس بدوره فاسمع هذا الكلام نقل قول النبي عليه الصلاه والسلام في حقيقة الدنيا يا أخواننا الآن أكلمكم بصراحة الدنيا أخذت من الناس مساحة كبيرة اسمع كلاملك كويس الدنيا أخذت من الناس شنو مساحة كبيرة أكثر مما ينبغي مسيطرة على عقول ووجدان الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع فشبه الدنيا بما يتعلق في الأصبع من ماء البحر وجعل الآخرة هي البحر شوف عمر خطاب قال شنو يا سلام ده من أجمل ما في المدارك اسمع الكلام ده شكيكو تلك المقطع ده لطيف جدا قال رحمه الله نقل عن عمر رضي الله عنه انه قال لو أن الدنيا من أولها إلى آخرها اوتيها رجل واحد الدنيا من اولها كويس بقارات السبعة بقاراتها شنو كلها أعطيها رجل واحد والباقي كلهم شغالين معه أجزوا الماسك لواطة عنده والعندة والعنده كلها حق زول واحد لكن قال لك انت شيل انتفع منها وخذ لي حقه أعطيها رجل واحد ثم جاءه الموت لكان بمنزلة من رأى في منامه ما يسره ثم استيقظ فإذا ليس في يده شيء يا سلام يا اخي شو الناس الفاهمين الدنيا خلي تقول لي عندك انت عندك شو ما في زول عنده حاجه الدنيا دي كلها لو ادى لي فد راجل والموت جو وكانت حقته والموت جو كان بمثابه من راى في نومه ما يسره من حلم وراى ما يسره في منامه ثم استيقظ فلم يجد في يده شيء والله العظيم عمر خطاب درجه الله عنه عرف الدنيا هذا بتعناس يا أخي هذا قول ملهم هذا قول من؟ ملهم طيب قال مطرف ابن عبد الله ابن الشخير نعيم الدنيا بحذافيرها في نعيم الآخرة أقل من ذرة في جنب جبال الدنيا كلها مش ذرة في جنب جبل ذرة في جنب شنو؟ يا صحابة الفهمين لم جبال الدنيا كلها في جهة وخذ قدام ذره واحده بس الذره للدنيا ابن القيم قال شنو كلام تقيم شوف التعليق بتاع ابن القيم يا سلام يا اخي يعني اخواننا مداري السالكين من الكتب فعلا التي فيها لطف اسمعوا الكلام الجايده لانه كلام قوي قوي شوف ابن القيم يقول شنو نعيم الدنيا بالنسبه لنعيم الاخره كذرة بالنسبه لجبال الدنيا صح شوفوا شوفوا خطير كيف قال ونعيم الانس بالله ونعيم معرفه الله والقرب منه نعيم الاخره بالنسبه اليه كنسبه نعيم الدنيا الى نعيم الاخره لا حول ولا قوه الا بالله نعيم الدنيا بالنسبه لنعيم الاخره كذره بالنسبه للجبال نعيم الاخره بالنسبة لنعيم معرفة الله ونعيم الأنس بالله ونعيم القرب من الله اجل, أجل من نعيم الآخرة فإذا كان نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة كذرة أمام جبال فإن نعيم الآخرة بالنسبة لنعيم القلب بالله والقرب منه والأنس به سبحانه كنسبة نعيم الدنيا إلى نعيم الآخرة نعيم الآخرة بالنسبة إلى نعيم المعرفة كنسبة نعيم الدنيا إلى نعيم الآخرة أخوانه الله ده. فعلا كان ابن تيمية رحمه الله يقول لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة قلبية لجالدونا عليها بالسيوف، وإنه لتمر بالقلب لحظات أقول فيها لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا من النعيم إنهم لفطي بعيش فعلا مرات الزور بحيث بصفاء في نفسه لماذا قال ابن القيم هذا الكلام شوف الكلام بتاعه العجيب ده شوف كلام ابن القيم العجيب لماذا قال كده. قال لأن أجل نعيم في الجنة نعيم القرب من الله قال تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها و... ومساكن الطيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر قال فيسير رضوان الله ولا يقال ليسير الله يسير أكبر من الجنات وما فيها لذلك يقول وفي حديث رؤية الله في الجنة في حديث رؤية الله في شنو في الجنة فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب اليهم من النظر إلى وجهه سبحانه فإذا أعطاهم الله النظر إليه لم يلتفتوا إلى شيء مما فيها من النعيم حتى يتوارى عنهم سبحانه فلذلك يقول ابن القيم كلام معناه نعيم الدنيا بالنسبة نعيم الآخرة كذرة أمام الجبال ونعيم الآخرة بالنسبة للقرب من الله ورؤيته في الجنة كنسبة نعيم الدنيا إلى نعيم الآخرة فكأن الجنة فيها نعيم لا يضاهيه نعيم وهو لذة النظر إلى وجه الله تعالى نسأل الله ان يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى طيب ما زلنا عند الدرجه الأولى من الذوق ذوق التصديق طعم العدى فلا يعقله ظن ولا يقطعه أمل ولا تعوقه امنيه ولا تعوقوا شنو؟ امنية قال ابن القيم وهذا من اللطائف ما الفرق بين الامل والامنيه واحد يأمل واحد بيتمنى الامل مرجون والامنيه غير مرجوة ذلك بيتمنى بس كويس؟ زول يقول لك انا مؤمل تجني قروش ممكن واحد يقول لك انا مؤمل ابقى رئيس البلد عندي امنيه ابقى رئيس البلد او ابقى يعني حاجة كوشنوا بعيدة قال ابن القيم الأمان الباطلة ورؤوس أموال المفالس الأماني شنو الباطلة رؤوس أموال شنو المفالس في ذا المفلس عنده راسمال في ذا المفلس عنده راسمال ما يفacing وكذلك الأمان الباطلة الدرجة الثانية يقول زوق الإرادة الدرجة الأولى زوق التصديق الدرجة الثانية ذوق الإرادة طعم الأنس فلا يعلق به شاغل ولا يفسده عارض ولا تكدره تفرقه هذا كلام جميل جميل خالص طيب الإرادة أعلى من الدرجة التي بعدها لأن العبد إذا صدق ولم يعقله ظن ولا يقطعه أمل ولم تعقه أمنية انتقل إلى إرادة الله فصار مريدا عابدا لله جميل وهذا يجعله أعلى مقاما من الدرجه الأولى الدرجة الأولى تعلق بوعد الله الجميل وهذا تعلق بالله وبالانس به طيب الانس بالله يا سلام يا أخي كلام عجيب قال ابن القيم مراد الجنة الانس بالله أعلى ما في الجنة شنو أعلى ما في الجنة رؤية الله جل وعلا وهي الأنس به سبحانه يا سلام طيب ابن القيم يقول بد من أن نجتهد في حفظ الأنس وتحصيل الأسباب المقوية للعبد على أن يكون أنسا بالله ابن تيمي رحمه الله والله يا أخوانا السلف دين عندهم شيء عجيب شيخ الإسلام رحمه الله لما أدخل السجن جعل الذين أدخلوه السجن ينقلونه من بلد إلى بلد فكان يقول مساكين اعدائي ماذا يفعل أعدائي بي سجني خلوة بربي وترحيلي سياحة في أرض ربي وقتلي شهادة للقاء ربي فماذا يفعل أعدائي بي كان طلابه يزورونه ويجدونه في قمة السعادة إخواننا الزول المبسوط والزهجان بتشوفوا في شنو شو وشو احنا والله العظيم اقلنا حاجة زهجك الزور كان فلس يشاكل بلا سبب والله كلمك، والله اي ذو تلقى شاكل الكمساري بلا سبب ده تلقى فلس، الشكل بتاع الناس بلا سبب ده الفلس زور جاتوا اي حاجة عكرته بيتضايق من التالي ما يدخلوا في السجن بعدين معاوا ناس قاعد يدعون قاعد يدعون جو السجن قاموا طلعوا دخلوا في زنزانة براوة فطلاب لما يزوروا يلقوا بصوت يضحك يبتسم فلما سئل عن ذلك قال لست مسجونا لست بمسجون المسجون من سجنه هواه والمحبوس من حبس عن مولاه المسجون من سجنه هواه في ناس حايمين يقول لك الحرية والحرية هو في قمة السجن كما قال ابن القيم في النونية هربوا من الرق الذي خلق له وبلوا برق النفس والشيطاني الحريه في العبودية لله والتحرر من عبودية الله عبودية عبودية للشيطان والنفس فيقول ابن القيم رحمه الله لا يعلق به شاغل أي لا يتعلق به شيء يشغله عن سلوكه وسيره إلى الله لشدة طلبه الباعث على الأنس به لأنه بعد أن ذاق حلاوة الأنس بالله لا يريد لشيء أن يشغله عن الله لأنه ذاق حلاوة الأنس لأن كثير من الناس ما بقدر يجنب براو يذكر الله قال ورجل ذكر الله خاليا ده عنده أنس فشنو فيزم ما بقدر يجنب براو ولو قعد براو طوال يمسك الموبايل يطبيس فيه ما بيدر يقنب بنا وكل يذكر لا يلقى انس لأنه لم يذق طعمه أما وإنه لو ذاق طعم الانس لما رضي أن يشغله أو يأخذه أحد عن الله سبحانه وتعالى طيب قال ابن القيم الأنس حالة وجدانية وهي من مقامات الإيمان والإحسان وقد ذكرت هذا تقوى بثلاثة أشياء مقويات الانس بالله الأنس يقوى بشنو؟ بثلاثة أشياء طيب دوام الذكر وصدق المحبة وإحسان العمل دوام الذكر من داوم على الذكر أنس بالله وتقوى أنسه بالله بل دوام الذكر دليل على الأنس إذا ذكرت شيء كثير هذا يعني أنك مستأنس به لو حدثتني عن رئيس حزبك أو رئيس جماعتك أو عن عالم تحبه أو عن داعية تميل إليه أو عن طعام تشتهيه وحدثتني عنه كثيرا كسرة ذكرك إياه دليل على وجوده في قلبك وأنه مهيمن ومسيطر على كيانك وكذلك الذين يذكرون الله كثيرا دليل على أنهم يأنسون بالله وعلى أن حب الله يسيطر على قلوبهم وأفئدتهم دوام الذكري وصدق المحبة لو أنك كلمتني عن شخص أعجبت اعجابا شديدا وجعلت تحدث عنه كثيرا دل على أنك تحبه هل يمكن أن تثني على شخص لا تحبه كثيرا في كل مجلس وإحسان العمل. هو دليل كما قلنا المقامات الباطنة طيب قال قاعدة كلما كان القلب من الله أقرب كان الأنس بالله أقوى طيب ولا يفسده عارض العارض هو كل شيء يجعلك تلتفت إلى غير الله العارض سمع عارض لأنه معترض في الطريق بعارضك في الطريق سمع عارض الطول وشنو؟ والعرض العارض الشيء الذي يعترضك فلا يفسد عارض في أثناء سير العبد إلى الله وفي مروره إذا الله لا يلتفت إلى ما سوى الله سبحانه وتعالى ولا تكدره فرقة من أعظم مكدرات القلب تفرقه تفرقه تعلقه بأشياء كثيرة فالقلب يتفرق في أودية كثيرة الأولاد من جهة والزوجات من جهة والأموال والتجارات من جهة والأصحاب من جهة والهموم من جهة والملذات والشهوات من جهة وهكذا دي كل تعتبر شنو عوارض ومن اسوئها الغناء والله الغناء اخي الصحابة قالوا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء شنو البقر يعني فعلا بيأثر على القلب بده يفسد لك إفساد عجيب طيب الدرجة الثالثة ذوق الانقطاع طعم الاتصال وذوق الهمة طعم الجمعي وذوق المسامرة طعم العيان كلام جميل جميل خالص انت بس ما تستغرب طيب يقول ابن القيم ذوق الانقطاع طعم الاتصال الكند باختصار ابن القيم اعترض عليه لكن اشرح اليكم ثم اذكر لكم اعتراضه على الهروي رحمهم الله جميعا يقول ابن القيم او الشرح من انقطع عما سوى الله لا تذوق طعم الصلة بالله إلا إذا قطعت عما سواه ذوق الانقطاع طعم الاتصال انقطاعك عما سوى الله يجعلك تتذوق طعم الاتصال بالله ده كلام منه ده كلام الهربي فكأنه يقول على حسب تجرد العبد عن الالتفات إلى الأسباب التي تقطعه يكون اتصاله بالله قويا ده كلام منه شرحك الهربي اعتراض من القيم شنو سيعجبك أنا غيرت اعتراض قال ليس في القرآن اتصال بالله إنما كان ينبغي أن يستعيض عن كلمة الاتصال القرب أن يستعيض الهروي بدلا من أن يقول اتصال بالله يقول شنو, شنو قرب من الله لأن هذا وارث القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فقال ابن القيم كلام الهروي هذا معناه لكنه حمال أوجه لأن هذا التعبير بالوصل والاتصال عبارة هذا كلام غير سديدة يتشبث بها الزنادقه فيريدون بالاتصال الحلول والاتحاد أن العبد تحل روح الله فيه كما قالت النصارى بأن روح الله حلت في من؟ في عيسى وقالت الملاحدة وقالت الحلولية والاتحادية وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي اعوذ بالله العبد رب والرب عبد هذا ليت شعري من المكلف هذا هذه زندقة وكفر بالله سبحانه وتعالى طيب قال هذا الأمر الأول الأمر الثاني ذوق الهمة طعم الجمع لكلام جميل طيب ابن القيم رد على أناس في هذه المسألة القرب من الله قالهم على طائفتين طائفة تبالغ في القرب من الله حتى تجمع بين الخالق والمخلوق وهذا كفر وطائفة تدعي أن العبد لا يكون قريب من الله ابدا وهؤلاء ما ديون لم يستشعروا طعم القرب ولا طعم الأنس بالله جل وعلا والصواب أن نقول هنالك أنس بالله وقرب من الله سبحانه وتعالى ولكن الرب رب والعبد عبد انتهى الكلام كلام لطيف جدا أما ذوق الهمة طعم الجمع الهمة الشيء الذي هي حاله وصفية لها السطوة وملك في القلب تحملك وتبعثك على فعل ما تريد اسمها شنو؟ اسمها الهمة يمكن تراجع الهمة في موقنها لكن العلامة ابن القيم يرى أن الهمة أهم شيء فإن الله لا ينظر سبحانه وتعالى إلى إلى الكلام إلى كلام الحكيم ولكن قال أنظر إلى همته طيب كالآتي يقول ابن القيم الهمة العالية التي يجول صاحبها بإرادته وقلبه حول العرش وهناك همم دنيئة تحوم وتجول حول الحش الحش محل القادرات ومحل النفايات ابن القيم قال كل من يدور حول الدنيا يدور حول الحش لأنه ما من شيء في المسبلة إلا وكان في يوم من الأيام جديدة كالأمراقي حس في الكوشة تلقى شنو جلابية مقطوعة وبراد مطفك ونعال اتقطعت ده من يوم وكان كده دشتروا من بترينا في دبي وجابوه في شنطة ووزعوا إذا من أراد أن يعرف حقيقة الدنيا فلينظر إلى آخرها ومالاتها حقيقة الدنيا من أراد أن يعرف الدنيا فلينظر إلى مآلاتها وآخرها أي حاجة كانت سمحة جميلة لما تنتهي وتتقطع بعنوانا بوده وين الحش بوده وين؟ الحش ده هو الحش فابن القيم يرى أن الهمة العالية التي تحوم حول العرش والهمة الدنيئة هي التي تحوم حول الحش طيب قال ابن القيم جمع الألوهية وعكوف القلب بكلية على الله أجل من جمع الربوبيه لأن جمع الربوبيه يقودك إلى جمع الألوهية الجمع معناه اجتماع القلب على الله قال ذوق الهمة طعم شنو الجمع اجتماع القلب على الله لا على سواه وأخيرا قال وذوق المسامرة طعم العيان اعترض ابن القيم على المسامرة اعترض على شنو قال كان الاولى أن تكون المناجات قال واستعمال الألفاظ الشرعية النبوية تبعد عن الإشكال والتوهمات لأن كلام النبوة معصوم لأن قائلها معصوم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم يناجي ربه ما قال يسامر شنو ربه وقال إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فقال ابن القيم كان الاولى أن تكون ذوق المناجات طعم العيان يعني مناجاة القلب لله عز وجل وإن سكت اللسان دليل على لذة ذوق استيلاء الذكر الله تعالى على القلب وعلى وجود محبة الله والانس به سبحانه وتعالى كانما صار يخاطبه ويناجيه يعني العبد الذي امتلأ بالذكر والمحبة حتى ولو ما نطق بالذكر تجده جالس وقلبه مع الله مشتغل بالله يناجي الله ويخاطب يخاطب الله سبحانه وتعالى منزلتنا القادمه من منازل اياك نعبد واياك نستعين منزله اللحظ ونكتفي عند هذا القدر نسال الله يوفقنا لما يحب ويرضى واياخذ بنواصينا الى البر والتقوى إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم